بَل بَدَا لَهُم ما كانو يخفون من قبل بَل بَدَا لَهُم ما كانو يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما عنه وان هم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنت قَدْ خَسِرَ الَّذِي لَكَكَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُمُ السَّاعَةِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُمُ السَّاعَةِ الساعة بغتة تنقالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سغى أما يزي وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ وَلِيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كلبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين وإن كان كبر عليك اعرابهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا فَأَيْنَ اسْتَطَعْتَ أَن تَمْتَغِيَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ ۚ يَأْتِيكُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم على فلا تكون إن مِّنَ الْأَغْوَاءِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ